من كتب بلوغ المرام، وهو كتاب الجهاد. وهذا كمل المناسب بين هذا الكتاب وبين آخر باب من أبواب الكتاب السابق والمتعلق بحكم الطائل. والجهاد لا شك أنه حكما من أحكام الله تبارك وتعالى دل على مشروعيته الكتاب والسنة وأجمع العلماء على مشروعيته وأنه فرض على المسلمين إما أن يكون فرض عين أو أن يكون فرض كفاية والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال عليه الصلاة والسلام بعد هجرته أو بعد فتحه لمكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية لا هجرة بعد الفتح أي لا هجرة من مكة إلى المدينة لأن الهجرة من مكة إلى المدينة كانت واجبة على الصحابة وهي واجبة على المسلمين إلى قيام الساعة أن يهجروا البلد الذي هو بلد الكفار إلى بلاد المسلمين ولما فتح الله جل وعلا على نبيه بأن أسس أول دولة تحكم بشرع الله جل وعلا وهي أول بلاد الإسلام أوجب الله جل وعلا بعد ذلك على المسلمين الهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام وهذا الحكم باق كذلك الى يوم القيام ما دام بلد كفر وبلد اسلام فالهجرة واجبة على المسلمين الذين هم في بلاد الكفار الى بلاد الاسلام والجهاد في تعريفه وفي معناه في اللغة مأخوذ من الجهد جاهد وجهد جهدا او جهادا اي بذل مشقة او بذل طاقة فعرفوه بانه التعب في الشيء او المشقة فيه او هو بذل طاقة في شيء وقيل هذا في الجهد او الجهد والجهاد المبالغ في ذلك والجهاد المبالغ في ذلك هذا المعنى اللغوي والمعنى الشرعي فيه هذه الدلالة لأنه البذل بذل المشقة لأجل إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى على العموم وقيل أنه بذل المشقة في مجاهدة ومقاتلة الكفار هذا في عرف الشرع أن هذه اللفظة أصبحت تعرف شرعا بأنها بذل المشقة في مقاتلة الأعداء في مقاتلة الأعداء إلا أن معنى الجهاد شرعا أعم من ذلك أعم من ذلك لأنه يشمل هذا ويشمل غيره يشمل هذا الجهاد بالسيف ومقاتلة الأعداء ويشمل الجهاد باللسان وب. المال في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لأن الغاية من الجهاد ليست توسعا جغرافيا وليس استزادة من الثروة من ثروة البلد بنهب خيرات البلد الآخر المقاتل بل الغاية من الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا لإعلاء كلمة الله جل وعلا فالغاية هي هذا ومن وسائل هذه الغاية ومن وسائل هذه الغاية الجهاد في سبيل الله قد يكون بالمقاتلة وقد يكون من دون مقاتلة فإذا فإذا تحققت الغاية فإذا تحققت الغاية لا يلجأ المسلمون لهذه الوثيلة وبالتالي في الكثير من البلاد التي أصبحت اليوم بلاد إسلام وبلاد مسلمين تحققت هذه الغاية وأصبحت كلمة الله هي العليا في هذه البلاد ولم تعرف هذه البلاد جيوش الفاتحين لم تعرف هذه البلاد جيوش الفاتحين لم تتعرض لمقاتلة المسلمين ولم تحدث بينها وبينهم معارك، لأن الغاية حققت لأن الغاية حققت وأعلى الله جل وعلا كلمته على هذه البلاد والأمثلة من هذا كثيرة وكثيرة جدا الشاهد أن معنى الجهاد في الشرع هو هذا معنى الجهاد في الشرع هو هذا والمصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى قد أحسن انتقاء الأحاديث الدالة على هذا المعنى في الأبواب التي تأتينا من هذا الكتاب ليبين أن الجهاد الجهاد على أنواع وأن الجهاد بالنسبة يعني من هذا الحيثي على أنواع أنه جهاد مخاتلة وأنه جهاد بيان ودعوة ومحاجة وهذا له أهله كما أن الجهاد الأول له أهله فإن يحتاج إلى الجنود المجهزين والمدربين فإن الجهاد الثاني كذلك يحتاج إلى أصحابه وإلى أهله جهاد حجة يحتاج لأهل الحجة والبيان وهم أهل العلم من هذه الأمة الذين آتاهم الله جل وعلا وعلا الحج والبيان ليقيم هذه الحج على خلقه ليقيم هذه الحج على خلقه بماذا؟ بالبيان والمحاجة بالبيان والمحاجة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن فيحتاج أهل هذا النوع من الجهاد إلى هذه المجادلة وقسمه أهل العلم كذلك باعتبار آخر باعتبار الظاهر والباطن إلى جهاد ظاهر وجهاد باطن الجهاد الظاهر هو هذه الأنواع التي سبق ذكرها وهو الذي يكون الحكم فيه إما فرضا. كفائيا أو فرضا عينيا بخلاف جهاد الباطن فإنه فرض عين على كل مسلم فرض عين على كل مسلم واجب على كل مسلم أن يجاهد نفسه أن يجاهد نفسه حتى يخضعها لأحكام الله تبارك وتعالى وهذا نوع كذلك من أنواع الجهاد، ولا نقول في هذا ما يقوله الذين لا يفرقون بين ما صح وما لم يصح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا المقام دائما وأبدا تجدهم يستدلون بما يظنون أنه صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس كذلك عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر هذا ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا أن هذا الجهاد حكمه فرض عين على كل مسلم وهو عظيم لأنه يلازم الإنسان دائما وأبدا والله جل وعلا جعل لكل واحد منا أعداء يتربصون به أعداء يتربصون به عدوه الشيطان وعدوه النفس التي بين جنبيه وهذه يحتاج في مواجهتها والتغلب عليها إلى مجاهدة يحتاج إلى جهاد عظيم دوام المراقبة لله تبارك وتعالى في أعماله كلها التقوي بالأسباب التي تدفع عنه شرور هؤلاء الأعداء الاجتهاد في أسباب تقوية الإيمان بالله جل وعلا وما إلى ذلك من هذه الأمور وباعتبار آخر كذلك قسم أهل العلم باعتبار باعتبار لا لا لا حال العدو يعني في اعتداء أو عدم اعتداء اعتداء علينا أو عدم اعتداء علينا إلى جهاد دفع وجهاد طلب إلى جهاد دفع وجهاد طلب جهاد الدفع معناه يؤخذ من لفظه بمعنى ندفع العدو ندفع العدو عنا وعن بلاد المسلمين ندفعه بماذا بمقاتلته ندفعه بمقاتلته وقاتل الذين يلونكم من الكفار وهذا فرض عين على المسلمين فرض عين على أهل ذلك البلد الذي اعتدى فيه العدو عليهم ولا يشترط في هذا النوع من الجهاد أن يستأذن الولد والده ويخرج إليه وإن وإن أبى عليه والده لأنه فرض عين بخلاف النوع الثاني هذا يسمى جهاد الدفع والنوع الثاني جهاد الطلب النوع الثاني جهاد الطلب وجهاد الطلب هو الذي يقال فيه أنه فرض كفاية تخرج طائفة من المسلمين لنشر هذا الدين في الأرض وقد يدفعون بأعدائهم في بعض البلاد يأبون عليهم دخولهم وإعلاءهم لكلمة الله تبارك وتعالى هؤلاء كذلك يقاتلون هذا يسمى أو هذا النوع هو جهاد الطلب جهاد الطلب يعني يطلبون فيه غيرهم وهذا النوع هو الذي يقال فيه فرض كفاية لا فرعين وفرض كفاية إلا في حالات فرض كفاية إلا في حالات في بعض الحالات جهاد الطلب يكون فرض عين كحالة مقابلة العدو إذا الإنسان قابل عدوه لا يجوز له أن يتأخر وهذا كبير من الكبائر ألا وهو التولي التولي يوم الزحف فلا تولوهم الأدبار تعالى الله جل وعلا فيكون حكمه في هذا الحال في هذا الحال أنه فرض عين ويكون كذلك كذلك يعني فرض عين إذا أمر به الإمام واستنفر فيه المسلمين إذا استنفرهم وجب عليهم أن نفروا انفروا خفافا وثقالا وقاتلوا في سبيل الله إذا استنفر الإمام الأمة أصبح الجهاد في حقهم فر أو طائف من الأمة أو إقليم من أقاليم المسلمين أصبح حكمه فرض عين عليهم فرض عين عليهم هذه حالات الجهاد فيها يكون الأصل في الحكم فيها هو أنه فرض عين ويصبح بهذه الاعتبارات أنه فرض كفاية يصبح بهذه الاعتبارات فرض عين على المسلمين ثم بعد هذا أول حديث من أحاديث هذا الكتاب هو حديث أبي غريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو أو ولم يحدث نفسه به مات على شعبة من نفاق مات على شعبة من نفاق هذا الحديث متعلق بالعزم على الجهاد والناس في هذا. الناس في هذا على درجات وعلى مراتب منهم من وفق لهذا العمل وفق لهذا العمل وجد جهاد وخرج فيه وجاهد في سبيل الله جل وعلا ومن الناس من لم يوفق لهذا العمل إما لتقصير منه إما لتقصير منه أو لتقصير في عموم المسلمين يعني الأمر لا يرجع إليه هو كما هو الحال في هذه الأزمنة يرجع لمن عطل هذه الفريضة والشعير العظيم من شعائر الإسلام ولا هو في جهاد طلب ولا في جهاد دفع مع أن العدو معتد على بلاد المسلمين في كثير من الأقاليم والبلاد ففي هذا الحال في هذا الحال المسلم إما أن يكون إما أن يكون في نيته ذلك عازما عليه لو فتح له بابه وإما أن يكون على غير هذا وهذا قد يكون حتى في النوع الأول يعني يكون الجهاد وتكون الراية وتكون الإمارة وما إلى ذلك ويتقاعد الناس أو طائفة من هذه الأمة في ما هو حكم ما هو فرض عين عليهم فهذا لا شك صنيع أهل النفاق، لأن لأن هؤلاء من علاماتهم من علاماتهم أنهم يتأخرون عن الجهاد في سبيل الله. والمنافق لا يجاهد في سبيل الله لأن المنافق ليست له هذه الغاية النبيلة ليس في قلبه حب الله ولا حب رسوله عليه الصلاة والسلام المنافق أظهر الإسلام ولكن باطنه وحقيقة أمره كفر عياذا بالله جل وعلا و في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نماذج من هذا الصنف من هؤلاء الذين تخلفوا عن رسول الله تخلفوا عن رسول الله فكيف بمن بعده فكيف بمن بعده فهذا لأجل هذا كان من كان على شاكلة هؤلاء كان في حكمه من كان يعني لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق يقف على النصوص نصوص الجهاد الآيات والأحاديث ولا يجد في قلبه تلك الرغبة ولا يجد في قلبه ذلك الشوق لهذه العبادة العظيمة التي وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه بأنها ذروة سنام الإسلام هي في أعلى المراتب في هذا الدين لأنه ليس بالأمر الهين أن يجود العبد بأغلى ما يملك إرضاء لربه تبارك وتعالى في سبيله عز وجل أغلى ما يملك الإنسان هي نفسه التي بين جنبه نفسه الذي بين جنبه يخرج بماله وبنفسه وقد لا يرجع من ذلك بشيء لأجل هذا كانت هذه المرتبة الرفيعة والمنزلة العالية لمن لمن وفقه الله عز وجل لهذا ومات في سبيل الله ومات شهيدا فإن الله تبارك وتعالى أعدى لهؤلاء أعلى المراتب عنده يكفيهم فضلا وشرفا أنهم مع النبيين والصديقين كما قال الله جل وعلا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الشهادة عظيمة عند الله تبارك وتعالى شرفها عند الله عظيم وفضلها كذلك ولهذا ينالها الخلص من عباد الله الخلص من عباد الله جل وعلا الذين عرفوا الله تبارك وتعالى حق المعرفة وجادوا بأنفسهم وأموالهم في سبيله لأجل إرضائه ولأجل إعلاء كلمته على أرضه فمن لم يغزو ولم يحدث حتى نفته بالغزو هذا لا خير فيه مات على شعبة من شعبي النفاق مات على شعبة من نفاق قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث يدل على وجوب الجهاد في سبيل الله أول فائد من فوائده أنه يدل على وجوب الجهاد في سبيل الله ومن فوائده كذلك أن الواجب على المسلم أن الواجب على المسلم العزم على فعل الطاعة العزم على شعر الطاعة وإن لم يدركها يكون عنده هذا العزم ويكون صادق في ذلك مثال على ذلك والفقهاء يمثلون بمسألتين بمسألة الصلاة ومسألة الحج يقولون من دخل عليه وقت الصلاة وهو عازم على أن يصلي ولكن أخر صلاته ومات دخل وقت صلاتي الظهر وقال بعدين صلي فتاة الجماعة قال بعدين بعد شوية صلي خرج من عمل وجاء سيارة ودفت سيارة وانتقل إلى رحمة الله مات ولم يصلي هل يؤذم على هذا ويكون مات على كبير من الكبائر ألا وهي ترك الصلاة عمدا أم خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة وقال الإمام الشافعي أنه يؤثم على ذلك لأنه ترك الصلاة والصحيح أنه لا يؤثم على ذلك ما دام في وقت الصلاة ولم يخرج الصلاة عن وقتها إنما ترك الفاضل من الأعمال ترك فضلا في تأخيره لهذه الصلاة وقد يكون الإنسان معذور في هذا التأخير وقد يكون من غير عذر غير معذور يعني ويضربون مثالا كذلك بالحج يضربون مثالا بالحج من كان عازما على الحج مالكا وجامعا لأسبابه يعني له القدرة والاستطاعة والزاد والنفق وما إلى ذلك ولكن قال حج إلى مقبل من انحج هذا العام خلي العام الجاي اترك للعام المقبل اخر وماذا هل يكون آزما؟ مات على كبيرة من الكبائر تاركا لرقل من أركان الإسلام أم أنه أم أنه لا يكون كذلك لأجل هذا العزل كذلك خلاف في هذا بناء للخلاف الأول والصحيح بالنسبة للحاج أنه يكون آثما أنه يكون آثما لأنه أخرى في غير وقت الحاج ما فيش وقت الحج وقته هو موسمه من كل عام إذا الإنسان هذا العام لم يكن مستطيعا للحج ثم العام لا يكون واجبا في حقه ولو مات بعده لو مات بعده حتى وإن كان بعده مستطيعا قادرا أغناه الله عز وجل أو ما إلى ذلك فإنه لا يكون آثما ما دام لم يدرك الموسم القابل أو القادم هذا الفرق بين هذا وذاك العزم وحده في هذه العبادات لا يكون كافية لا بد من أن يقرن السبب قد يعني يعزم الإنسان ويجتهد ولكن يمنع لسبب من الأسباب كما هو الحال في أيامنا هذه يسعى الكثير من الناس يسعون كذا وكذا في النهاية لا يجد جواز سفر ولا يجد تأشيرة منع من هذا يكون قد منع من الصار جوازات السفر دوم قاعد جماعة المعارف. أجمعت الجاه والمنصب الآن حتى أصحاب الأموال أصبحوا يبيعونها ويشترونها وهذا سحت لأنهم يأكلون أموال الناتب الباطل جوازات هذه حق لأصحابه حق لكل مسلم أراد الحج ولم يحج أراد الحج ولم يحج أنا أقول الآن كلام ربما يستغربه بعض الحضور وبعض الناس في مثلا الذين يستعملون الجاه أو المال للحصول على جواز سفر للحصول على جواز سفر للحج وقد حج حجة الإسلام هذا لا شك أنه آثم. الآخذ والمعطي والمال في هذه الحال يكون رشوة وفي حالة أخرى يكون سحت والفرق بين الرشوة والسحت أن الرشوة لعن الله الراشي والمرتشي حرام على المعطي والآخذ على حد سواء وإذا كان واصف حتى الوافطة لبناتهم قال أنا خاطيني أنا ما أدي تؤاله أنا غير بالسيد. أعرفه بالسيد عرفه بالسيد واسطة في هذا ال... أما السحد أما السحد الآثم فيه هو الآخذ للمعطي وش الفرق الفرق أن الرشوة في تعريفها دفع مال حق لإحقاق, لإحقاق باطل أو إبطال حق أو أخذ حق غير او اخذ حق الغير تدفع مال بش حق غيرك انظر فهمته لا داعي اني نواطر اما السحت لا هذا انسان فعمل حق من حقوقه واحد انا عارف بعض الناس سنوات هو يسجل نفسه في القرعة ما يخرج في القرعة قرعة سمي القرعة ما يخرج سنوات يسعى مسكين معارفه محدودة ما كان ما كان قبل كان شوية المعارف السنوات الاخيره هذه ولا درك الاموال الدراهم السحب دخلوا السحب فيحتار في امره يقول لك ادفع مال باش نحصل هذا اذا ما وجد الا ان يدفع مال يدفع مال يدفع مال, يدفع مال. و الإثم على الآخر لا على المعطي اللي الداه اللي اللدة هو ولا غير ولا الواسطة ولا اللي اللدة والتأشير ولا كلهم سوا في الإثم عياذا بالله عياذا بالله لأنه هو حق من حقوقه وهذا ليس كلامي هذا هذا كلام الشيخ العثيمين عليه رحمة الله كنا فأناه في هذه المسألة فأجاب بهذا الجواب بالنسبة لمن لم يحج حجة الإسلام نعود إلى الموضوع وإلى العزم على فعل الطاعة و فعلها أو لم يفعلها العزم هذا فيه خير لأن في هذا الباب أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النفاق أخرجه من آل النفاق لأنه عازم على هذا الفعل من فوائد هذا الحديث كذلك من فوائد هذا الحديث فيه التأكيد على اجتناب خصال المنافقين أي خطلة من خصال المنافقين ينبغي علينا أن نجتنبه المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلا نذكر الله كثيرا كما أمرنا الله عز وجل بذلك واذكر الله ذكرا كثيرا المنافقون لا يصلون ولا يحافظون على بعض الصلوات نشتهد في هذه الصلوات المنافقون إذا حدثوا كذبوا وإذا وعدوا أخلفوا وإذا خاصموا فجروا وإذا تمنوا خانوا نجتنب هذه الخصال نجتنب هذه الخصال لأننا نهينا عن جميع خصالهم والواجب على المؤمن أن يكون خائفا وجلا أن يقع في خطر من خصال المنافقين عياذا بالله لأن المنافق نهايته وخيمة وعقابه عند الله جل وعلا شديد إن المنافقين في الدرك الأكثر من النار فالواجب علينا أن نجتنب أن نجتنب ولا يتأتى هذا إلا بالعلم تتعلم تتعرف على خصال الخير لتجتهد فيها وعلى خصال الشر لتجتنبها لتستبين سبيل المجرمين حتى لا تكون على طريقتهم والمنافقون أشد الناس جرما وإجراما عند الله تبارك وتعالى ثم بعد هذا قال الحافظ عليه رحمة الله عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألزنتكم محقق صحيح مش ضائف بسم الله إذن صححه محمد هذا الحديث كذلك كما أتلفت أن الحافظ عليه رحمة الله انتقى حديث الجهاد وهذا الحديث في بيان أنواعه في بيان أنواعه أولا أن الجهاد يكونوا في المشركين نجاهد نجاهدهم نجاهدهم إما بأموالنا والجهاد بالأموال في تجهيز سواء في تجهيز المجاهد نفسه يحتاج إلى مال أو هذه بداية الجهاد كان المجاهد يجاهد بنفسه وماله ما كانت الدولة هي اللي تجهز الجنود وتعطيهم من الاسلحة وتعطيهم من العتاد وتعطيهم الاجراء كان المجاهد هو بماله ونفسه وسلاحه وزاده ولهذا كان من انواع البر ومن اوجه الانفاق في سبيل الله الإنفاق في هذا الباب الإنفاق في هذا الباب وكان النبي عليه الله والسلام يرغب الصحابة في هذا الإنفاق وليذا لما جهز عثمان رضي الله تعالى عنه جهز جيش العثرة جهزه بماله جهزه من ماله الخاص من ماله الخاص كل ما يحتاجه المقاتل من راحلة ومن سلاح ومن ذات أنفقه عثمان رضي الله تعالى عنه انفاق عظيم حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه فضيلة من فضائل هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني هذا العمل هذا يكفر له ما فعل وما قد يفعل عمل عظيم جهز جيش العسرة للقتال في سبيل الله تبارك وتعالى وكان مع المقاتلين رضي الله تعالى عنهم الجهاد بالأموال كذلك يدخل فيه الجهاء الانفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى قال أهل العلم يدخل فيه الإنفاق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولهذا العلماء يعدون من مصارف الزكاة وفي سبيل الله وفي سبيل الله الإنفاق في هذا يعني الإنفاق على الجهاد على الجهاد في سبيل الله ما هو في مسألة الدعوة مسألة الدعوة نخرجها لأنه في مسألة خلافية بين أهل العلم المسألة الأولى أنه من مصارف الزكاة يعني من ال التي تصرف فيها الزكاة زكاة الأموال إفاقها على على المقاتلين في سبيل الله وفي سبيل الله في في مصارف الزكاة. دل الدليل على أنها على أمرين اثنين الأمر الأول الجهاد في سبيل الله الأمر الثاني الإنفاق في الحج أو العمر فهو في سبيل الله كذلك ينفق الإنسان من زكاة ماله على فقير لا يجد زاد وراحل للحج ينفق عليه ليحج أو ليعتمر هذا يجوز أن يكون من زكاة مالك الزكاة المفروضة والجهاد في سبيل ما عدا هذا لا يدخل لأنه ما دل الدليل عليه لا يدخل في هذا الدعوة إلى الله أدخلها بعض أهل العلم قياسا لأن الدعوة إلى الله الغاية منها إعلاء كريمة الله وكذلك الجهاد في سبيل الله منهم من أدخل المساجد في بناء المساجد قالوا في ت... لأنها تدخل في تبيل الله انفاق الزكاة في بناء المساجد وهذه كذلك لا هذا القول لا يصح لأنه لم يدل دليل على ذلك وبنيت المساجد في عهد النبي وفي عهد أصحابه الكرام وما عرف أن المساجد كان ينفق عليها من الزكاة من الزكوات ما عرف هذا ما عرفها نتوقف يعني أو نتقيد بما دل الدليل عليه في هذا الباب فمجاهد المشركين بالأموال يكون في هذه بأموالكم وأنفسكم وأنفسكم يعني الإنسان بنفسه يخرج مقاتلا في سبيل الله قال وبألسنتكم كذلك وبألسنتكم هذا النوع الذي قلنا هو جهاد الحج والبيان جهاد الحج والبيان الذي لا بد أن يكون في الأمة كما أنه لا بد أن يكون في الأمة جنود يحمون بيضتها ويدافعون عن أرضها وحرماتها، كذلك لا بد أن يكون في الأمة من يجاهد باللسان بالحج والبيان يدعو إلى الله تبارك وتعالى لإحقاق الحق وإبطال الباطل لا بد أن يكون في الأمة علماء ربانيون يصدعون بالحق ويدعون إليه فلولا نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لا بد أن يكون هذا في الأمة جهاد اللسان، ولهذا قال الله تبارك وتعالى في هذا النوع وجاهدهم به جهادا كبيرا. الآية هذه نزلت في مواجهة الكفار بالقرآن، جاهدهم به يعني بهذا القرآن جهادا كبيرا. كيف ذلك؟ كيف ذلك؟ بأن تبين هذه الآيات التي أنزلها الله جل وعلا عليك. تبينها للناس وهذا الواجب على المسلمين اليوم مع الأسف الشديد الآن الصورة التي تعطى عن الإسلام من قبل طوائف من المسلمين هي غير الصورة الحقيقية لهذا الدين الآن شوفوا للناس كلهم يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام تروح تشوف ما شوف شوفت وسيلة من الوسائل الآن وسيلة الفضائيات أو وسيلة الانترنت أو ما إلى ذلك هذه وسائل الآن الناس كلها تدعو لعقائدها وأفكارها وحقها وباطلها من خلال هذه الوسائل أهل الشر يدعون وأهل الخير يدعون في هؤلاء المئات بل الآلاف يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام وأيه إسلام القاديان يدعو إلى الإسلام القاديان والشيع الرافض يدعو إلى الإسلام الرافض الشيعي والصوفي الخرافي القبوري يدعو إلى الإسلام بقبوريته وخرافاته والحزب او التكفيري يدعو الى الاسلام بعقائده واذكاره مواقع ولا فضائيات فيها الدماء والاشلاء والتفجيرات وما الى ذلك هذا هو الاسلام واحد كافر يفتح الفضائية على اساس انها اسلامية وعلى اساس انها تعطي صورة عن الإسلام أي إسلام هذا أي إسلام هذا ولهذا يحتار حتى هؤلاء الذين الأصل أنهم يدعون إلى دين الله يدعون إلى الإسلام يحتار في أمره ويش هذا أنت تقول كذا وهذا يقول كذا أنت تقول أبو بكر رضي الله عنه وهذا يقول أبو بكر لعنة الله عليه فامر وحكم وجي واحد بعدين يقول يا ما ما ترد على هؤلاء ولا على هؤلاء ونجتمع فيما اتفقنا عليه ويعدر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هاي اجتماع هذا هاي اجتماع تجتمع مع الباطل وأهله هؤلاء أهل باطل ينبغي أن نصدع بهذا كما أننا نبين أن أهل الكفر هم أهل باطل كذلك نبين أن أهل البدع والضلالات هم أهل باطل ونبين الفرق بين الكفر وبين البدع بين ضلال الكفر ضلال البدع والمشكل أن بعض ضلالات أهل البدع أتلى من ضلالات الكفر لأن الكافر واضح أمره كافر آخر بالنسبة له لا يمثل له هذا الدين الذي هو يبحث عنه مثلا الإسلام أما هذا الذي على ضلال من الضلالات هذا الذي يريد الإسلام يبحث عن الإسلام من خلاله هو لا يميز ربما من خلاله أول صفحة جهة عن الإسلام صفحة لدعاة رافضة عياذا بالله أي إسلام سيتعرف عليه وأي إسلام يدعى إليه هذا يدعى إلى هذه الضلالات وهذا الشر وهذا الباطل ربما ينفره من أول باريخ ربما ينفره من أول باريخ نفس الله عز وجل عبد العزيز فهذا مهم جدا ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بين هذه الأنواع أو الوسائل كلها جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وأعدوا لهم ما اصطبعتم من قوة هذا الحديث يدل على أن من القوة هذه القوة القوة العلمية نحن لا نقول كما يقول بعض الملحرفون في هذا الزمان الذين يعطلون بعض شعائر الدين والإسلام يقولوا أن الأنواع الأخرى كلها في هذا الزمان غير موجودة ولا ولن تكون يعني الجهاد مقاتلة الكفار هذا غير موجود الآن الجهاد الموجود هذا الجهاد العلمي نقاتلهم بالعلم يختارون اختارعوا يصنعون صنعوا وتتوقف عند هذا هذا خطأ الجهاد بالمفهوم الشرعي بالمفهوم الشرعي الذي أنزله الله تبارك وتعالى ما أظن إلى يوم القيامة ما أظن إلى يوم القيامة الكفار الآن ولما يعرف الآن بالإسلام الأمريكي يعني الآن فكرة جديدة الآن يدعى إليها وهذا العدو أمريكا صخر لها بعض الأسماء الإسلامية يدعون لهذا يدعون لهذا الفكر الجديد هذا الفكر من ضلالاته أنهم يري أنهم يعمدون إلى كل النصوص التي في هذا الباب ويستهدون لحذفها وإزالتها وأنها غير صالحة في هذا الزمان ولا تكون كذلك أبدا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين هذه الحقيقة العظيمة الباقية ببقاء الإسلام ولهذا جاء الحديث لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. لا يضرونهم خالفوهم في أفكارهم وعقائدهم خذلوهم لأنهم يتهمونهم بتهم شدة حتى إلى قيم ساعة إلى قيم ساعة يشهدون في الدين الذي أيقنوا أنه هو الدين الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا دينا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ولهذا من الشكم البالغة أن الله عز وجل تدرج في حكم الجهاد والتدرج والتدرج من الحكم في التشريع الإسلامي تدرج الله عز وجل في الكثير من الأحكام تحريم الخمر كان بالتدرج الجهاد كذلك كان بالتدرج أمروا بالصبر وإيقام الصلاة أمروا بدفع المعتد عليهم إلى أن أمروا بالقتال في سبيل الله قال ابن كثير في تفسيره عند قول الله تبارك وتعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاهوت قال كان المؤمنون في ابتداء الإسلام وهم بمكة مأمورين بالصلاة والزكاة مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات ذات نصب يعني ما كان فيها مشقة عليهم لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهم وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى حين وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالختال يودون لو أمروا بالقتال ولكن الله جل وعلا ما أذن لهم بذلك حتى نعلم أن المسلم المسلم متبع ملتزم بإحكام الله جل وعلا جاءه الأمر امتثل لم يأتي الأمر المسلم لا يكون انفعال ينفعل مع الأحداث من غير حكم ولا تشريع ولا نظر ولا فعلوا كذا نفعل كذا يسأل أين دليل هذا ما هو دليل هذا الحكم لا يبحث عنه بعد ذلك بعد بعد ما يمشيه في مسألة مسائل سنوات مدة من الزمن يجي البحث عنها يجي البحث عنها وانظر الان لي الكثير من المسائل في هذا الزمن المسائل النوازل هذه اللي دوخت عقول العقلاء مثلا حكم وش يسموها الان العمليات الانتحارية وهي كذلك العمليات الانتحارية لانه انتحار يجي في سوق في بغداد لكن في في الموطو تاعو سوق في بغداد الناس راح يشري هذا في شغل هذا في بيع هذا في شراء ويفجر نفسه عملية انتحارية يسموها عملية جهادية نظات هذه القضية ومشوا فيها هذا الناس وبعد مدة بدأ البحث فيها جائز ولا غير جائز قال القرضى يجوز، وقال فلان لا يجوز قال وقال مش هل... كان القضية ليس الدين ولا شرع تفعل الشيء بعد قوة تبدأ تبحث عن حكم هذا الشيء وخاصة هذا الشيء العظيم المتعلق بالدماء بدم الإنسان بالدرجة الأولى هو نفسه هذا الانتحاري أي حسب الإنسان أنه مالك لنفسه يفعل فيها ما شاء يفجرها في سوق ولا يفجرها في مطعم ولا يفجرها في مدرس ولا يفجرها في مطار ولا يفجرها, في مطار ولا يفجرها. نفسه هذه التي بين جنبيه ملك له لأولى ملك لربه تبارك وتعالى أنفسنا ملك لله عز وجل ملك لله تبارك وتعالى أو دماء غيره من الناس من الابرياء من المسلمين او من المعاهدين من غير المسلمين هذا فساد عظيم الصحابة قال ابن كثير كانوا يتحرقون ويودون لو امروا بالقتال. لما قال ليشتفوا من اعدائهم يشفيوا غليل قلوبهم من اعدائهم ولم يكن الحال، ولم يكن الحال ذاك مناسبا لأسباب كثيرة، منها قلة عددهم بالنسبة إلى كفرة عدد عدوهم وما إلى ذلك من الشكم التي من أجلها الله تبارك وتعالى تدرج مع هذه الأمة في مثل هذه الأحكام. نتوقف عند هذا الحديث وفوائده نذكرها الحلقة القادمة بحول الله ما أدري أم يقول انتخابات ولا ما أدري ها ها